يثرب عاشقة الأنبياء كانت يثرب تموج بالسارات والدماء والوعد بالمزيد من الدماء فقد تقاطر عليها يهود من كل مكان حين بشرتهم التوراة بنبي يهرب من جبال فاران مكة وطالبتهم باستقباله في مدينة النخيل ووعدتهم بانتصاره على العرب أبناء قيدار فاستوطن يهود مدن النخل تبوك وهجر ويثرب وغيرها وشيد الحصون وبنوا داخلها أحياءهم الخاصة المسمات بالغيت استعداداً للحرب خلف هذا النبي المنتظر ظنوا أنه يهودي لأنه سيحارب عرباً ها هو أحد حاخاماتهم ربما كان فلكياً يصرخ من فوق أحد الحصون قائلا يا معشر يهود فاجتمعوا إليه قالوا ويلك لك ما لك قال طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة حاخام آخر اسمه ابن الهيبان كان رجلا صالحا يلجؤون إليه للاستسقاء فلا يخرج إلا بعد أن يتصدقوا على الفقراء ها هو طريح الفراش وحوله أصحابه كالحزن فيوصيهم بشوق لا يطيقه قائلا. يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس فيقولون الله أعلم فيجيب إني قدمت إلى يثرب أنتظر خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أظلكم زمانه فلا يسبقنكم إليه يا معاشر يهود أحد يُنصِتُ لتلك الوصية ثلاثة شباب من العرب فيتركون الوثنية ويعتنقون اليهودية ويسكنون حصن قبيلة بني قريضة في مكان آخر طفل من أهل يثرب اسمه سلمة بن سلام ينصت لحاخام يذكر الناس بيوم البعث والحساب والجنة والنار يقول إنه يتمنى لو أنه أدخل فرنا من أفران الدنيا مقابل النجاة من جهنم إقشعرت أبدان الوثنيين. واتسعت أعينهم فسألوه ويحك يا فلان أو ترى هذا كائن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ثم طلبوا منه دليلاً على ما يقول فأخبرهم أن الدليل هو نبي يبعث من هنا ثم مد يده جنوباً نحو مكة إذ طرب الحاضرون وصاحوا متى؟ تلفت الحاخام وكأنه يبحث عن النبي نفسه ثم وقعت عيناه على سلمه وأشار إليه فوجه أبصارهم نحوه فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه وتمر السنوات وتزداد الثارات بين قبيلتي الأوس والخزرج فتمتلئ المقابر بالأموات فيلجأ الأوس لمكة طلباً للمساعدة فيقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام فلا ينصت إليه إلا شاب يدعى إياس بن معاذ كان يلتقط الإسلام كلمة كلمة حتى غيرته الكلمات فأمسى غريبا بين نخيل المدينة يقتله الشوق إلى نبيه ولا يستطيع البوح وتثور معركة بعاث فيلتحق بها ثم يسقط ينزف على ضفاف الموت فينصت أحد أصدقائه إليه وهو يبوح أخيرا بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والدموع حتى صعدت روحه